بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا الشمس كورت اذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا النجوم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 Wajda asyuhufun ushirat. Wajda asyuhufun ushirat. Wajda s-maau kushirat. Wajda s-maau kushirat. Wajda al-jahimusu'irat. Wajda al-jahimusu'irat. Wajda al-jannah azlifat.